<تصفيق> ان الصفا والمروة من شعائر الله هنديك صفا و مروانا او جدتشيانا بيل مكه افهاردكتها الشعائر الدين خدين. شنيشانا عبادتي خذيت عالا الويري الويريتين اكرن دعاء الويريتين اكرن ذكر خذيت عالا الويريتين اكرن هرواصا بصرمان سعيت نبينه و نهاردكا صفوة مروي مروي جاركا دي دي اينا صفوة حفظ جارا دي اينا تلك اذا انك اش بصرمانة بيش بصرمان بو بوان يا بزحمت بو يا جرام بو نبين صفوة مروي دا بينا بتلك وشوانا فا؟ فا الشول الجهليتي بياخد تعالى افعايتها اينا خار بصرمانا دي اركر بصفو مروي اشي شؤن الدين قد تعالى فمن حج البيت او اعتمر بجهر كسكت بيت ببيت قصده حجبت او قصده عمره فلا جناح عليه تقول قلنا السروينين ان يطوف بهما سعيتنا بين مروه وصفا يدوبك صفا يقصى مروه بكت مروه بيت الصفاء حتى دمر سعيات مجون اول الجاهليه ده مشريك اتنف بين الصفوة المروضة تاتنو چون بس بصرمان وانو كان بو خد تعالى ودكا چونكو خد تعالى امر وان يكري صلى الله عليه وسلم افتشتها ينشوان دي ومن تطوع خيرا وهركسك شنخوب وشاك بك مثلا حجكو زدبكت عمركو زدبكت وانطوافكو زدبكت فإن الله شاكر علي انديك خده اي شاكرا دو شکراوی کتن ایسر وی سنته اواوی کدی اجبر خودی علیم خود زانت تمیتش دار زانت انکانه چید دلوی دا های اجبر خودیت کتن خانش